فصلا ولما كانت الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها تفاوتت عقوباتها في الدنيا والاخره بحسب تفاوتها ونحن نذكر فيها بعون الله وتوفيقه فصلا وجيزا جامعا فنقول أصلها نوعا ترك ما امور وفعل محظور وهما الذنبان اللذان ابتلى الله سبحانه بهما ابوي الجن والإنس وكلاهما ينقسم باعتبار محله إلى ظاهر على الجوارح وباطن في القلب وباعتبار متعلقه إلى حق لله وحق لخلقه وإن كان كل حق لخلقه فهو متضمن للحق لكن سمي حقا للخلق لانه يجب بمطالبتهم ويسقط باسقاطهم ثم هذه الذنوب تنقسم إلى اربعه اقسام ملكيه وشيطانيه وسبعية وبهيميه ولا تخرج عن ذلك الذنوب الملكية أن يتعطى ما لا يصلح له من صفات الربوبيه كالعظمه والكبرياء والجبروت والقهر والعدو واستعباد الخلق ونحو ذلك ويدخل في هذا الشرك بالرب تبارك وتعالى وهو نوعان شرك به في أسمائه وصفاته وجعل الهه أخرى معه وشرك به في معاملته وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وإن احبط العمل الذي اشرك فيه مع الله غيره وهذا القسم اعظم انواع الذنوب ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره فمن كان من اهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه ربوبيته وملكه وجعل له نددا وهذا اعظم الذنوب عند الله ولا ينفعه معه عمل واما الشيطانية فالتشبه بالشيطان في الحسد والبغي والغش والغل والخداع والمكر والأمر بمعاصي الله وتحسينها والنهي عن طاعته وتهجينها الابتدائي في دينه والدعوه إلى البدع والضلال وهذا النوع يال النوع الاول في المفسدة وان كانت مفسدته دون فصل وأما السبعيه فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتوثب على الضعفاء والعاجزين ويتولد منها انواع اذى النوع الانساني والجرئه على الظلم والعدوان واما الذنوب البهيميه فمثل الشره والحرص على قضاء شهوات البطن والفرج ومنها يتولد الزين والسرقه واكل اموال اليتامى والبخل والشح والجبن والهلع والجزع وغير ذلك وهذا القسم أكثر ذنوب الخلق لعدزه عن الذنوب السبعية والملكية ومنه يدخلون إلى سائر الاقسام فهو يجرهم اليها فهو يجدهم اليها بالزمام فيدخلون معه إلى الذنوب السبعية ثم إلى الشيطانية ثم إلى منزعة الربوبيه والشرك في الوحدانية ومن تامل هذا حق التامل تبين له أن الذنوب دهليز الشرك والكفر ومنازعه الله ربوبيته فصل وقد دل القرءان والسنه واجماع الصحابه والتابعين بعدهم والائمه على أن من الذنوب كبائر وسرائر قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعات ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر وهذه الاعمال المكفره لها ثلاث درجات احداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الاخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومه الداء كمية وكيفية الثانيه أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر الثالثه أن تقع على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر فتأمل هذا فانه يزيل عنك إشكالات كثيرة وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الا انبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهاره الزور وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم الitani بالسبع الموبقات قيل وما هن يا رسول الله قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الذنب اكبر عند الله قال أن تدعو لله نددا وهو خلقك قيل ثم أي قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قيل ثم أي قال أن تزاني بحليله تجارك فانذر الله تعالى تصديقها والذين لا يدعون مع الله الهًا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون واختلف الناس في الكبائر هل لها عدد يحصرها على قولين ثم الذين قالوا بحصرها اختلفوا في عددها فقال عبد الله بن مسعود هي اربع وقال عبد الله بن عمر هي سبع وقال عبد الله بن عمرو بن العاص هي تسعه وقال غيره هي أحد عشر وقال آخر هي سبعون وقال ابو طالب المكي جمعتها من أقوال الصحابه فوجدتها اربعه في القلب وهي الشرك والاصرار على المعصيه والقنوط من رحمه الله والامل من مكر الله واربعه في اللسان وهي شهره الزور وقذف المحصنات واليمين الغموس والسحر وثلاث في البطن شرب الخمر واكل مال اليتيم واكل الربا واثنان في الفرج وهما الزنا واللواطه واثنان في اليدين وهما القتل والسرقه وواحد في الرجلين وهو الفضار من الزحفة وواحد يتعلق بجميع الجسد وهو عقوق الوالدين والذين لم يحصروها بعدد منهم من قال كل ما نهى الله عنه في القرآن فهو كبيره وما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صغيره وقال الطائفة ما اقترن بالنهي عنه وعيد من لعن او غضب أو عقوبة فهو كبيره وما لم يقترن به شيء من ذلك فهو صغيره وقيل كل ما رتب عليه حد في الدنيا أو عيد في الآخرة فهو كبيرة وما لم يرتب عليه لا هذا ولا هذا فهو صغيره وقيل كل ما اتفقت الشرائع على تحريمه فهو من الكبائر وما كان تحريمه في شريعه دون شريعه فهو صغيره وقيل كل ما لعن الله أو رسوله فاعله فهو كبيرة وقيل هي ما ذكر من اول سوره النساء الى قوله ان تجتنبوا كبائر ماتهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم والذين لم يقسموها إلى كبائر وصغائر قالوا الذنوب كلها بالنسبة إلى الجراءة على الله سبحانه ومعصيته ومخالفه أمره كبائر فانظر إلى من عصى أمره وانتهكت محارمه يوجب أن تكون الذنوب كلها كبائر وهي مستوية في هذه المفسدة قالوا ويوضح هذا أن الله سبحانه لا تضره الذنوب ولا تاثر بها فلا يكون بعضها بالنسبة إليها أكبر من بعض فلم يبقى إلا مجرد معصيته ومخالفته ولا فرق في ذلك بين ذنب وذنب قال ويدل عليه أن مفسدة الذنوب إنما هي تابعة للجراءة والتوثب على حق الرب تعالى ولهذا لو شرب رجل خمرا أو وطئ فرجا حراما وهو لا يعتقد تحريمه لكان قد جمع بين الجهل وبين فساد ارتكاب الحرام ولو فعل ذلك من يعتقد تحريمه لكان اتيا بحدى المفسرتين وهو الذي يستحق العقوبه دون الاول فدل على أن مفسرة الذنب تابعه للجراءة والتوثب قال ويدل على هذا أن المعصية تتضمن الاستهانه بأمر المطاعي ونهيه وانتهاك حرمته وهذا لا فرق فيه بين ذنب وذنب قالوا فلا ينظر العبد إلى كبر الذنب وصيغره في نفسه ولكن ينظر إلى قدر من عصاه وعظمته وانتهاك حرمته بالمعصية وعذا لا يفترق فيه الحال بين معصيه ومعصية فإن ملك المطاع عظيما لو أمر أحد اعد مملكيه ان يذهب في مهم له إلى بلد بعيد وامر اخر ان يذهب في شغل له إلى جانب الدار فعصاه وخالف أمره لكانا في مقته والسقوط من عينه سواء قالوا ولهذا كانت معصية من ترك الحج من مكه او ترك الجمعه وهو جاور المسجد اقبح عند الله من معصيه من تركه من المكان البعيد والواجب على هذا أكثر من الواجب على هذا ولو كان مع رجل 100 درهم فمنع زكاتها ومع اخر 200000 فمنع زكاتها لاستويا في منع ما وجب على كل واحد منهما ولا يبعد استوائهما في العقوبة إذ كان كل منهما مصرا على منع زكاه ماله قليلا كان المال أو كثيرا فصل وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال إن الله عز وجل ارسل رسله وانزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويوحد ويعبد ويكون الدين كله له والطاعه كلها له والدعوه له كما قال تعالى وما خلقة الجن والانسا إلا ليعبدون وقال تعالى: وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات وامنا الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد احاط بكل شيء علما وقال تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم فاخبر سبحانه ان القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسمائه وصفاته ويعبد وحده لا يشرك به وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض كما قال تعالى لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فاخبر أنه ارسل رسله وانزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل ومن اعظم القسط التوحيد بل هو رأس العدل وقوامه وإن الشرك لظلم عظيم فالشرك اضل فالشرك الظلم والتوحيد اعدل العدل فما كان أشد منافتا لهذا المقصود فهو اكبر الكبائر وتفاوتها في درجاتها بحسب منافاتها له وما كان اشد موافقه لهذا المقصود فهو اوجب الواجبات واقرض الطاعات وتامل هذا الاصل حق التامل واعتبر بالتفاصيل به تفاصيله تعرف به حكمه احكم الحاكمين واعلم العالمين فيما فرضه على عباده وحرمه عليهم وتفاوت مراتب الطاعات والمعاصي ولما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق وحرّم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وماله وأهله لأهل التوحيد وأن يتخذوهم عبيدا لهم لما تركوا القيام بعبوديته وأبى الله سبحانه أن يقبل من مشرك عملا أو يقبل فيه شفاعة أو يستجيب له في الآخرة دعوة أو يقيل له فيها عثرة فإن المشرك أجهل الجاهلين بالله حيث جعل له من خلقه نددا وذلك غاية الجهل به كما أنه غاية الظلم منه وإن كان المسرك لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه ووقعت مسألة وهي أن المشرك إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى وأنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء كحال الملوك فالمشرك لم يقصد الاستهانه بجناب بجناب الربوبيه وانما قصد تعظيمه وقال إنما اعبد هذه الوسائل طالتقربني إليه وتدخلني عليه فهو المقصود وهذه وسائل وشفعاء فلما كان هذا القدر موجبا لسخطه وغضبه تبارك وتعالى ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء اصحابه واستباحه حريمهم واموالهم وترتب على هذا سؤال اخر وهو انه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب اليه بالشفاعاء والوسائط فيكون تحريم هذا انما استفيدا من الشرع أم ذلك قبيح في الفطر والعقول ممتنع ان تاتي به شريعات بل جاءت الشرائع بتقرير ما في الفطر والعقول من قبحه الذي هو اقبح من كل قبيح وما سر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فتامل هذا السؤال واجمع واجمع قلبك وذهنك على جوابه ولا تستهنه فانه به يحصل الفرق بين الموحدين والمشركين والعالمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار فنقول وبالله التوفيق والتاييد ومنه نستمد المعونة والتسديد فإنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع الشرك شركان الشرك المتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وافعاله وشرك في عبادته ومعاملته وان كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله والشرك الاول نوعان احدهما شرك التعطيل وهو اقبح انواع الشرك كشرك فرعون اذ قال وما رب العالمين وقال لها ما نبل لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى وإني لي اظنه من الكاذبين والشرك والتعطيل متلازمان فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك لكن الشركه لا يستلزم اصلا التعطيل بل قد يكون مشركا قضا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد واصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل وهو ثلاثه اقسام تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه وتعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه واوصافه وافعاله وتعطيل معاملته كما يجب على العبد من حقيقه التوحيد ومن هذا شرك طائفة أهل وحده الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ولا مخلوق ولا ها هنا شيئان بل الحق وعين الخلق بل الحق المنزه وعين الخلق المشبه ومنه شرك الملاحده القائلين بقدم العالم وابديته وأنه لم يكن معدوما اصلا بل لم يزل ولا يزال والحوادث باسرها مستندات عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت ايجادها يسمونها العقول والنفوس ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى واوصافه وافعاله من غلاة الجهميه والقرامطه فلم يثبت له اسما ولا صفه بل جعلوا المخلوق اكمل منه إذ كمال الذات باسماءها وصفاتها فصل النوع الثاني شرك من جعل معه الهن اخر ولم يعطي الاسماء وصفاته وربوبيته كشرك النصارى الذين جعلوه 33 فجعلوا المسيح الهن وامه اله و من هذا شرك المجوس القائلين باسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشر إلى الظلمه ومن هذا شرك القدريه القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق افعال نفسه وانها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته وارادته ولهذا كانوا اشباه المجوس ومن هذا شرك الذي حاج ابراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي واميت فهذا جعل نفسه ندا لله يحيي ويميت بزعمه كما يحيي الله ويميت فالزمه إبراهيم أن ان طرد قولك أن تقبض على الاتيان بالشمس من غير الجهة التي ياتي الله بها منها وليس هذا انتقالا كما زعم بعض اهل الجدل بل الزام على طرد الدليل إن كان حقا ومن هذا شرك كثير من من يشرك بالكواكب العلويات ويجعلها اربابا مدبره لامر هذا العالم كما هو مذهب المشركي الصابئه وغيرهم ومن هذا شرك عباد الشمس وعباد النهر وغيرهم ومن هؤلاء من يزعم ان معبوده هو الإله على الحقيقه ومنهم من يزعم أنه اكبر الالهه ومنهم من يزعم أنه إله من جمله الالهه وانه اذا خصه بعبادته والتبتل إليه والانقطاع إليه اقبل عليه واعتنى به ومنهم من يزعم أن معبوده الادنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الالهه إلى الله سبحانه فتاره تكثر الوسائط وتاره تقل فصل واما الشرك في العباده فهو اسهل من هذا الشرك واخف امرا فإنه يصدر ممن يعتقد أنه لا إله الا الله وانه لا يضر وينفع ويعطي ويمنع الا الله وأنه لا اله غيره ولا رب سواه ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته بل يعمل لحوض نفسه تارة ولطلب الدنيا تارة ولطلب الرفعة والمنزلة والجاه عند الخلق تارة فالله من عمله وسعيه نصيب ولنفسه وحظه وهواه نصيب وللشيطان نصيب وللخلق نصيب وهذا حال أكثر الناس وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في روا فيما رواه في مروه ابن حبان في صحيحيه الشرك في هذه الامه أخفى من دبيب النمل قالوا وكيف ننجو منه يا رسول الله قال قل اللهم اني اعوذ بك من أن اشرك بك وانا اعلم واستغفرك كلمه لا اعلم ترياء كله شرك قال تعالى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي أنما الهكم اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احد أي كما انه اله واحد لا اله سواه فكذلك ينبغي أن تكون العباده له وحده فكما تفرد بالالهيه يجب أن يغرد بالعبوديه فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء المقيد بالسنه وكان من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لاحد فيه شيئا وهذا الشرك في العباده يبطل ثواب العمل وقد يعاقب عليه وقد يعاقب عليه اذا كان العمل واجبا فإنه ينزله منزلة من لم يعمل فيعاقب على ترك الأمر فإن الله سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما امر به بل الذي اتى به شيء غير المامور به فلا يصح ولا يقبل منا ويقول الله تعالى أنا اغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو الذي اشرك به وانا منه بريء وهذا الشرك انقسم إلى مغفور وغير مغفور واكبر واسغر والنمر الاول ينقسم الى كبير وأكبر وليس شيء منه مغفورا فمنه الشرك بالله في المحبه والتعظيم أن يحب مخلوقا كما يحب الله فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه ومن الناس من يتخذون من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا أشد حبا لله وقال أصحاب هذا الشرك لالهتهم قد جمعتم الجحيم تالله ان كنا لفي ضلال مبين اذن نسويكم برب العالمين ومعلوم انهم ما سووهم به سبحانه في الخلق والرزق والاماته والاحياء والملك والقدرة وإنما سووهم به في الحب والتاله والخضوع لهم والتذلل وهذا غايه الظلم والجهل فكيف يساوى التراب برب الأرباب وكيف يساوى العبيد بمالك الرقاب وكيف يساوى الفقير بالذات بالضعيف بالذات العاجز بالذات المحتاج بالذات الذي ليس له من ذاته الا العدم بالغني بالذات القادر بالذات الذي غناه وقدرته وملكه وجوده وإحسانه وعلمه ورحمته وكماله المطلق التام من لوازم ذاته فأي ظلم اقبح من هذا وأي حكم أشد جوراً منه حيث عادل من لا عادل له بخلقه كما قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فعدل المشرك من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور بما لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض فيا لك من عدل تضمن أكبر الظلم واقبح فصل ويتبع هذا الشركه الشرك به سبحانه في الافعال والاقوال والارادات والنيات فشركة في الافعال كالسجود لغيره والطواف بغير بيته وحلق الراس عبوديه وخضوعا لغيره وتقبيل الاحجار غير الحجر الأسود الذي هو يمينه في الأرض وتقبيل القبور واستلامها والسجود لها وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من اتخذ قبور الانبياء والصالحين مساجد يصلى لله فيها فكيف بمن اتخذ القبور اوثالا يعبدها من دون الله ففي الصحيحين عنه أنه قال لعن الله اليهود والنصار اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وفي الصحيح عنه إن من شرار الناس من تدركوه المساعه وهم احياء والذين اتخذون القبور مساجد وفي الصحيح ايضا عنه إنه من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدا الا فلا تتخذوا القبور مساجدا فاني انهاكم عن ذلك وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج وقال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبياءهم مساجد وقال ان من كان قبلكم كانوا اذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصورة أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة فهذا حال من سجد لله في مسجد على قبر فكيف حال من سجد الى القبر نفسه وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد وقد حمل النبي صلى الله عليه وسلم جانب التوحيد اعظم حماية حتى نهى عن صلاه التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غضوبها لالا يكون ذريعه إلى التشبه بعباد الشمس الذين يسجدون لها في هاتين الحالتين وسد الذريعه بان منع من الصلاه بعد العصر والصبح لاتصال هذين الوقتين بالوقتين اللذين يسجد المشركون فيهما للشمس واما سجود لغير الله فقال لا ينبغي لاحد أن يسجد لاحد الا لله ولا ينبغي في كلام الله ورسوله الذي هو في غايه الامتناع شرعا كقوله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وقوله عن الملائكه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من اولياء فصل ومن الشرك به سبحانه الشرك به في اللفظ كالحلف بغيره كما رواه الامام احمد وابو داود عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من حلف بغير الله فقد أشرك صححه الحاكم وابن حبان ومن ذلك قول القائل للمخلوق ما شاء الله وشئت كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له رجل ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده هذا مع ان الله قد اثبت للعبد مشيئة كقوله لمن شاء منكم أن يستقيم فكيف بمن يقول أنا متوكل على الله عليك وانا في حسب الله وحسبك ومالي إلا الله وانت وهذا من الله ومنك وهذا من بركات الله وبركاتك والله لي في السماء وانت لي في الارض او يقول والله وحياتي فلان أو يقول نذرا لله ولفلان أو أنا تائب لله ولفلان أو ارجو الله وفلانا ونحو ذلك وازن بين هذه الألفاظ وبين قول القائل ما شاء الله وشئت فالمنظر أيهما أفحش يتبين لك أن قائله أولى بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لقائل تلك الكلمه وأنه إذا كان قد جعله لله نداً بها فهذا قد جعل ما لا يداني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الأشياء بل عله أن يكون من أعدائه نداً لرب العالمين فسجود والعبادة والتوكل والانابه والتقوى والخشية والتحسب والتوبه والنذر والحلف والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد والاستغفار وحلق الراس خضوعا وعبدا والطواف بالبيت والدعاء كل ذلك محبو حق الله الذي لا يصلح ولا ينبغي لسواه من ملك مقرب ولا نبي مرسل وفي مسند الإمام أحمد أن رجلا أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد أذنب ذنبا فلما وقف بين يديه قال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد فقال عرف الحق لأهله وأما الشرك في الإرادات والنياات فذلك البحر الذي لا ساحل له وقال من ينجو منه فمن أراد بعمله غير وجه الله أو نوى شيئا غير التقرب إلى وطال وطلب منه فقد أسرك في نيته وإرادته والإخلاص أن يخلص لله في أقواله وأفعاله وإراداته ونِيَّته وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم التي ملة إبراهيم التي أمر الله به عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها وهي حقيقة الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفح السفهاء فصل إذا عرفت هذه المقدمه فتح لك باب الجواب عن السؤال المذكور فنقول ومن الله وحده نستمد الصواب حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به هذا هو التشبه في الحقيقة لا اثبات صفات الكمال التي وصف الله بها نفسه وصفه بها رسوله سبحانه فعكس من نكس الله قلبه واعمى عليه بصيرته واركسه بلبسه الامر رجع التوحيد تشبيها والتشبيه تعظيما وطاعه فالمشرك مشبه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية فإن من خصائص الالهيه التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع وذلك يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل به وحده ثم علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق وجعل ما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فضلا عن تغيره شبيها لمن له الأمر كله فأزمة الأمور كلها بيديه فازمه الامور كلها بيديه ومطويها اليه فما شاء كان وما لم يشا لم يكن لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع بل اذا فتح لعبده باب رحمه لم يمسكها أحد وإن أمسكها عنه لم يرسلها إليه أحد فمن اقبح التشبيه تشبيه هذا العاجز الفقير بالذات بالقادر, بالقادر الغني بالذات ومن خصائص الالهيه الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والانابه والتوبه والتوكل والاستعانه وغاية الذل مع غايه الحب كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطره أن يكون له وحده ويمنع عقلا وشرعا وفطره أن يكون لغيره فمن جعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بما لا شبيه له ولا مثل له ولا ند له وذلك اقبح التشبيه وابطله وافضله ولشده قبحه وتضمنه غايه الظلم اخبر سبحانه عباده أنه لا يغفره مع انه كتب على نفسه الرحمه ومن خصائص الالهيه العبوديه التي قامت على سقين لا قوامه لها بدونهما غاية الحب مع غايه الذل هذا تمام العبودية وتفاوت منازل الخلق فيها بحسب تفوتهم في هذين الأصلين فمن اعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله فقد شبهه به في خارص حقه وهذا من المحال أن تجيء به شريعه من الشرائع وقبحه مستقر في كل فطره وعقل ولكن غيرته الشياطين في فطره أكثر الخلق وعقولهم وابصرتها عليهم واجالتهم عنها ومضى على الفطرة الأولى من سبقت له من الله الحسنى فارسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بما يوافق فطرهم وعقولهم فازدادوا بذلك نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء اذا عورف هذا فمن خصائص الإلهية السجود فمن سجد لغيره فقد شبه المخلوق به ومنها التوكل فمن توكل على غيره فقد شبهه به ومنها التوبه فمن تاب لغيره فقد شبهه به ومنها الحالف باسمه تعظيم نؤجلال الله فمن حالف بغيره فقد شبهه به هذا في جانب التشبيه وأما في جانب التشبه به فمن تعاظم وتكبر ودع الناس إلى إطرائه في المديح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والدجاء واستعانه به فقد تشبه بالله ونزهه ربوبيته وإلهيته وهو حقيقون بأن يهينه الله غاية الهوان ويدله غاية الذل ويجعله تحت أقدام خلقه وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء لدائي فمن نزعني واحدا منهما عذبته وإذا كان المصور الذي يصنع صورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد الصنعة فما ظن بتشبه بالله في الضربيه والالهيه كما قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحي ما خلقتم وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله عز وجل ومن اظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلق ذره فليخلق شعيره فنبه بالذره والشعيره هو أعظم منهما وأكبر والمقصود ان هذا حال من تشبه به في صنعته صوره فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيته و وكذلك من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي الا لله وحده كمالك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه وبقدر ثبوت في الصحيحه للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن اقنى على اسمي عند الله رجل تسمى بشاهانشاه ملك الملوك ولا ملك الا الله وفي لفظ اغيظ رجل على الله رجل تسمى بملك الاملاك فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه به في الاسم الذي لا ينبغي الا له فهو سبحانه ملك الملوك وحده وهو حاكم الحكام وحده وهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره فصل إذا تبين هذا فها هنا اصل عظيم يكشف سر المسالة وهو ان اعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به بان المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس وظن به ما يناقض اسماءه وصفاته ولهذا توعد الله سبحانه الظالين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم كما قال تعالى عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيره وقال تعالى لمن انكر رصيفه من صفاته وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحت من الخاسرين وقال تعالى حاكيا عن خليله ابراهيم انه قال لقومه ماذا تعبدون فكره اليه تندون الله تريدون فما ظننكم برب العالمين أي فما ظننكم أن يجزياكم به اذا لقيتموه وانقرضتم غيضه وما ظننتم به حتى عبدتم معه غيضه وما ظننتم باسماءه وصفاته وربوبيته من النخز حتى أحواجكم ذلك إلى عبوديه غيضه به ما أنه بكل فَرَأَوْا ظَنَنْتُمْ بِهِ مَا هُوَ أَهْلُهُ مِنْ أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّهُ غَنِيٌّ عَنْ كُلِّ مَا سِوَاهُ وَكُلُّ مَا سِوَاهُ فَقِيرٌ إِلَيْهِ وَأَنَّهُ قَائِمٌ بِالْقِسْطِ عَلَى خَلْقِهِ وَأَنَّهُ الْمُتَفَرِّدُ بِتَدْبِيرِ خَلْقِهِ لَا يُشْرِكُهُ فِي غَيْرِهِ وَالْعَالِمُ بِتَفَاصِيلِ الْأُمُورِ فَلَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ مِنْ خَلْقِهِ وَالْكَافِي لَهُمْ وَحْدَهُ فَلَا يَحْتَاجُ إِلَى مُعِينٍ وَالرَّحْمَنُ بِذَاتِهِ فَلَا يَحْتَاجُ فِي رَح إلا من يعينهم على قضاء حوائجهم وإلى من يسترهمهم ويستعطفهم بالشفاعه فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم فاما القادر على كل شيء الغني بذاته عن كل شيء العالم بكل شيء الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فادخال الوسائط بينه وبين خلقه تنقص بحق ربوبيته و الهيته وتوحيده وظن به ظن السوء وهذا يستحيل أن يشجعه لعباده ويمتنع في العقول والفطر وقبحه مستقر في العقول السليمه فوق كل قبيح ويوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده متاله له خاضع ذليل له والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتاله والخضوع والذل وهذا خالص حقه فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه ولا إذا كان الذي جعل شريكه في حقه هو عبده ومملوكه كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم إذا كان احدكم يانف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيد شركاء فيما انا منفرد به وهو الالهيه التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لي سواي فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدره ولا عظمني حق تعظيمي ولا افردني بما انا منفرد به وحدي دون خلقي فما قدر الله حق قدره من عبد معه ايضا كما قال تعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لا يخلق ذبابه ولو اجتمعوا له وان يسلمهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قَدَرَ اللهُ حَقَّ قَضَارِهِ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ فمن قدر الله حق قدره من عبد معه من لا يقدر على خلق اضعف حيوان واسغاره وان سلبه الذباب شيئا مما عليه لا يقدر على استقاذته منه وقال تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فما قدر من هذا شأنه وعظمته حتى قدره من أشرك معه في عبادته من ليس له شيء من ذلك البتة بل هو اضعذ شيء واضعفه فما قدر القوي العزيز حتى قدره من أشرك معه الضعيف الذليل وكذلك ما قدره حتى قدره من قال إنه لم يرسل الى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا بل نسبه الى ما لا يليق به ولا يحسن منه من اهمال خلقه وتضييعهم وتركهم سدى وخلقهم باطلا عبثا ولا قدره حتى قدره من نفى قائقه اسمائه الحسنى وصفاته العلى فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق فلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد أو نفع عموم قدرته وتعلقها من أُنْفِرَ فأخرجها عن وَتَعَلُّقَهُ بِأَفْعَالِ عِبَادِهِ مِنْ طَاعَاتِهِمْ وَمَعَاصِيهِمْ عن قدرته وخلقه ما عَنْ بدون وَمَشِيئَتِهِ الرب وَجَعَلَهُمْ في لِأَنْفُسِهِمْ ما لا يشاء مَشِيئَةِ ما لا يكون مُلْكِهِ الله عن يَشَاءُ وَيَشَاءُ المجوس لَا يَكُونُ تَعَالَى ما قدره حق قدره من قال كَبِيرًا وَكَذَلِكَ مَا على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له الْعَبْدُ وَ بل هو نفس فعل الرب جل جلاله فيعاقب عبده على فعله وهو سبحانه الذي جبر العبد عليه وجبره على الفعل عظم من إكراه المخلوق للمخلوق واذا كان من المستقر في الفطره والعقول أن السيد لو اكره عبده على فعل أو الجاءه اليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا فاعدل العادلين واحكم الحاكمين وارحم الرحيمين كيف يجبر العبد على فعل لا يكون العبد فيه صنعا ولا تاثير ولا هو واقع بارادته بل هو ولا هو فعله البتة ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقولها الى اشد من قول اشباه المجوس والطائفتان ما قدر الله حق قدره وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصلح عن بئر ولا حوش ولا مكان يرغب عن ذكره بل جعله في كل مكان وصانه عن عرشي أن يكون مستويا عليه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح وتعرض الملائكه ويروحوا إليه وتنزل من عندي ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج اليه فصانه عن استوائه على سرير الملك ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه وما قدره حق قدره من نفح حقيقه محبته ورحمته ورافته ورضاه وما ومقته ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغاية المحموده المقصوده بفعله ولم النفى حقيقة فعله ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به بل افعاله مفعولات منفصله عنه فنفى حقيقة مجيئه واتيانه واستوائه على عرشه وتكليمه موسى من جانب الطور ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده بنفسه إلى غير ذلك من افعاله واوصاف كماله التي نفوها وزعموا انهم بنفيها قد قدره حق قدره وكذلك لم يقدره حق قدره من جعل له صاحبة وولده أو جعله يحل في مخلوقاته أو جعله عين هذا الوجود وكذلك لم يقدره حق قدره من قال إنه رفع عداء رسوله واهل بيته وعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافه والعز ووضع اولياء رسوله واهل بيته واهانهم واذلهم وضرب عليهم الذله اينما ثقفوا وهذا يتضمن غايه القذف في الرب تعالى عن قول الرافضه علوا كبيرا وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين إنه ارسل مالكا عظيما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويقول قال كذا وأمر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع شرائع انبياءه ورسله ويستبيح دماء اتباعهم واموالهم وحريمهم ويقول الله أما لذلك والرب تعالى يوهضه ويؤيده ويعليه ويعزه ويجيب دعواته ويمكنه ممن يخالفه ويقيم الأدلة على صدقه ولا يعاده أحد الا ظفر به فيصدقه بقوله وفعله وتقريره ويحدث أدلة تصديقه شيئا بعد شيء ومعلوم ان هذا يتضمن أعظم انقضى وطاني في الرب سبحانه وتعالى وعلمه وحكمته ورحمته وربوبيته تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا فوازن بين فوازن بين قول هؤلاء وبين قول اخوانهم من الرافضه تجد القولين راضي عيلبان ثديا ام تقاسم باس حمداج عوض لا نتفرق وكذلك لم يقدره حق قدره من قال انه يجوز أن يعذب اولياءه ومن لم يعطه طرفه عين ويدخلهم دار الجحيم وينعم او يراعى اعداؤه ومن لم يؤمن به طرفه عين ويدخلهم دار النعيم وان كلا الامرين بالنسبه اليه سواء وانما الخبر المحبوج جاء عنه بخلاف ذلك فمنعناه للخبر لا لمخالفه حكمته وعدله وقد انكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غايه الانكار وجعل الحكم به من اسوا الاحكام وكذلك لم يغضبه حق قدره ما زعم انه لا يحيي الموت ولا يبعث من في القبور ولا يجمع قهو ليوم يجازي المحسنه فيه بإحسانه والمسيئة بإساءته ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين وكذلك لم يغضض حق قدره من هان عليه أمره فعصاه ونهىه فأرتكبه وحقه فضيعه وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه وكان هو آثر عنده من طلب رضاه وضاعت المخلوق اهم عنده من طاعته فلله الفضله من قلبه وقوله وعمله وسيواه المقدم في ذلك لانه المهم عنده يستخف بنظر الله اليه وطلاعه عليه وهو في قبضته ونصيته بيده ويعظم نظر المخلوق اليه وطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه ويستحي من الناس ولا يستحي من الله ويخشى الناس ولا يخشى الله ويعامل الخلق بافضل ما يقدر عليه وان الله عمله بأهول ما عنده واحقره وان قام في خدمة اله من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة وقد له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه حتى إذا قام في حق ربه ان سعد القدر قيام قام قياما لا يرضى مثله مخلوق من مخلوق وبذل له من ماله ما يستحيي أن يواجه به مخلوق لمثله فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعه والذل والخضوع والخوف والرجاء فلو جعل له من اقرب الخلق اليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوثبا على محض حقه وستهانه به وتشركا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه فكيف وإنما شرك بينه وبين ابغض خلق الله واهوانهم عليه وانقطهم عند وهو عدوه على الحقيقة فإنه ما عبد من دون الله الا الشيطان كما قال تعالى الم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان وهم يظنون انهم يعبدون الملائكه كما قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكه اهؤلاء اياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت وليون من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون انهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له وكذلك عند غضوبها وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وانما عبد الشيطان فانه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعباده امه ورضيها لهم وامرهم بها وهذا هو الشيطان الرجيم لعنه الله عليه لعبد الله ورسوله فنزل هذا كله على قوله تعالى الم اعهد إليكم يا بني أن الا تعبدوا الشيطان فما عبد أحد من بني آدم غير الله كائنا من كان إلا وقعت عبارته للشيطان فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له واشراكه مع الله الذي هو غايته لرضى الشيطان ولهذا قال تعالى ويوم احشرهم جميعا يا معشره الذين قد استكثرتم من الانس اي من روايهم واضلالهم وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال ان رمثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم فهذه اشاره لطيفه إلى السر الذي لاجله كان الشرك اكبر الكبائر عند الله وأنه لا يغفر بغير التوبة منه وأنه يوجب الخلود في العذاب وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع عبادة اله غيره كما يستحيل عليه ما يناقض أوصف كماله ونعوت جلاله وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والالهيه والعظمة والجلال ان ياذن في مشاركته في ذلك او يرضى به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا فصل فلما كان الشرك أكبر شيء منافتا للأمر الذي خلق الله له الخلقه وأمر لاجله بالامر كان اكبر الكبائر عند الله وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم فإن الله سبحانه خلق الخلقه وانزل الكتب لتكون الطاعه له وحده والشرك والاكبر ينافيان ذلك ولذلك حرم الله الجنه على أهل الشرك والكبر فلا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنه